أثار أيذا الذي كثر بآياتنا وقال لأوتينا ما لم ولدا اطلع الغيب ام استقدر عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرسه ما يقول ويكينا قرلا واتخذوا من ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا فلم تر أن أرسل الشياطين على الكافرين تأسهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اسْتَطَاعَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّقِ الرَّحْمَنَ وَدَّدَّا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا فكان السماوات يتفقرن منه وتنشط الأرض وتقر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتفقذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا إِنَّ الْعَابِدِينَ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً